لا جَلَ اللهَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَن بَيْنِ فِي دَوْف وَماَا جَلَ أَسوادَكُم الل تُضَيونَ مِنْ كُأَُّهاتِكُم وَمَا جَلَ أَذَ أَكُمْ أَذِنَاأَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلكُم لِأَفْوهِكُمْ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 وَكَ لََغْضَض وَفُورَ الرحمَا أَنَّ بِنْ يُأَوْلَا بِالمُؤِنينَ مِنْ آ فُسِهِم وَأَزْوَاجُهُهُم مهَاتُمم وَأُولُ الأأَرفَامِ الْعْضُم أَو لَا بِالعْضِ تِ تِتَابِ اللهِ مِنَمُؤمنينَ وَالمُهاجِرينَ إَِّا فَاصْرُفُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ غليظا. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنوبا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 وَقَالُوا هَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانَ عَاهَدَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قُل لَّئِن يَنصُرَكُمُ الْفِرَارُ إن فررتم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 فإذا ذهب الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي مِنَ عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلكوكم بألسنة حداد أشحة على الخير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 لَدث يَ اللهَّ الصَّادٍكينَ بِصدَقِيهِمْ وَيُعََدّبًا م نَافِقِينَ إِ شَ أَأَوْيَتُ بَلَيْهِمْ إِ اللهَّهَ كَلَ غَفُورَ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لَمْ ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من وَل فَفِيكُلوا بمُرُ عَمْ بَفَريق فَلِ قَ تَقُتُلونَ وَتَأِّرونَ فَرقَار وَأَرَةَكُْ عرضَهُم وَدرَهُم وَأَمولَهُم وَأَرضَ لَمْ تَقَهَا وَكَانَ اللهَّ عَلَ كُن لِشَيْئ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمدعكن وأسلحكن سراحا جميلا وإن كنت تُولِيدِنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُلِّ نِعْمَةٍ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِنَّ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ قويت فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن ولا تبردن تبرود الجاهلية الاولى واقمن الصلاة واتين الزكاة واطعن الربا ورسوله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 كي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وقرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما سرض الله له سنة تَم الله فيَّينَ خَلَومِ قَبلل وَكَانَ أَممررُ اللهِ قَدَرَّ كُدمرا الذيينَ يُبَ لغونَ لِسالاتِ الله وَيَقْشَوونَم وَلَا يَقشَونَ أحدَدًا إ الله وَكَفَابِ الَّ يحَسبَا ما كانَ مُحَ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 هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلامه وأعد لهم أجرا وَلَا تُطْعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَبَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُوا الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا لَكَ لك أزوادك التي آتيت أجورهن وما يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خَالِكَ وبنات خالاتك التي هاترن معك وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة إن نَزَلَتْ نَفْسَهَا لِنَبِيٍّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا شَرَطْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا بَلَغَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن تَتَوَلَّ تَمَنَّعَ عَنكَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَبْلَاءُ لِلَّهِ ۗ وَإِن كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وَكَانَ الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنا كَانَ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لَّطِيفًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ لكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ونا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق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 لا نُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فيها إلا قَلِيلاَ مَلَئْنَا أَيْنَ مَا سُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تبديلا. يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ إِلَّا اللَّهُ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ كَاشِفٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لا يجدون صَيْرَان يَوْمَ تَقَلَّبُ وُجُوهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَ دَاعَا أطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا اشتركوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم تنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اشتركوا الله وقولوا قولا ق مِهَا وَحَمَلَه إِ الس وَوحََلَهَنْ بِ سَالُ إِ كََ وَلمَ جَهُول لعَّ بَمظَّ منَافِقينَ وَمُنَافِ قاتِ